فَقَدِ الثَمْسَكَ بِالْعُرَاتِ الْمُصْطَا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ مَنْ كَفَرَ فَلَا يَحُدُّكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعٌ فَنُنَزِّلُ نُمَدُّون قَلِيلاً ثُمَّ نُضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَرِيظٍ وَمَن كَفَرَ فَلَن يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَذِّرُ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَفْتَرِضُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَفْتَرِضُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الحمد لله من اثر لا يعلم ان اقلامه والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر سبعه ابحر ما لفظت كلمه الله ان الله عزيز حكيم فخلقكم ولا بعثكم الا كنفسه in